سبحان من بكت من خشيته العيون وسجد له المصلون وصام له الصائمون وقام له القائمون سبحان من يقول للشيء كن فيكون سبحان من يسبح بحمده الأولون والآخرون سبحان من لا تختلف عليه اللغات ولا تشتبه عليه الأصوات ولا شبيه له في الذات ولا في الصفات سبحانه من إله جل وعالى وعذب اسمه في الأفواه وحالى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 واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا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 الرحيمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعل لنا في اللهم اصلح احوالنا واغفر ذنوبنا وتولى امرنا وثبت قلوبنا ثبّت قلوبنا وثبّت قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين ردهم إليك ردا جميلا ردهم إليك ردا جميلا الله ايديهم اليك اللهم خذ بايديهم اليك اللهم احفظ المسلمين اللهم احفظ المسلمين. من شر الشبهات والشهوات والقناوات والمخدرات برحمتك يا أرحم الراحمين وخص منهم اللهم الشباب والشابات وخص منهم الشباب والشابات يا رب الأرض والسماوات اللهم طهر قلوبنا مما يغضبك طهر قلوبنا وبيوتنا من اتيك يا ارحم الراحمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم بصرهم بما يراد بهم وبصرهم بكيد اعدائهم اللهم نور قلوبهم وعقولهم واحفظهم يا رب العالمين من ان يكون اللهم أهدهم بهداك وحمهم بحماك واغنهم بغناك ولا تكلهم إلى أحد سواك اللهم نوِّرهم بمعرفتك وأسعدهم بالقرب إليك وأسعدهم بالقرب إليك اللهم اجعلهم حصناً حصيناً للإسلام والمسلمين اللهم ارفع بشبابنا راية الاسلام راية الاسلام وانقلهم من الضلالات الى الهدى ومن ضيق السلمين وجنبهم الغفله والهوى وتقليد الكافرين الىنا ما علمنا عنهم الا انهم يحبونك ويحبون رسولك صلى الله عليه وسلم الى تائبا تائبا من وقف منهم في هذه الليله تائبا من كسرا متعرفا اللهم اقبل توبته اللهم اقبل توبته اللهم اقبل توبته واكرم وفادته واكرم وفادته واغفر لنا وله وثبتنا وإياه على الحق حتى نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ أبنائنا وبناتنا اللهم إنا نستودعك إياهم يا من لا تضيع عندك الودائع اللهم يا حي يا قيوم نستودعك أبناءنا وبناتنا يا من لا تضيع عندك الودائع اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك واكفهم برحمتك اللهم اكفهم برحمتك شر الأشرار وكيد الفجار اللهم احفظهم في غدوهم ورواحهم اللهم من أردهم شر أوفتنا اللهم ضيق عليه كل طريق اللهم أقفل عليه كل باب اللهم سد عليه كل من فاب. اللهم اكفنا شره بما شئت اللهم اغفر لنا أجمعين.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 ورقابنا من النار اللهم لا تجعل لها منا حظا ولا نصيبا تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر اعمالنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل ما ذكره الذاكرون وصل على حبيبنا محمد ما غفل عنه الغافلون وسلم تسليم